اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان نازعات غرقا وان ناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف رجفا تَتْبَعُ وَرْدَفًا قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَةٌ خاسرا فان مما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة اتاك حديث موسى اذ ناداه رب بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا تتزكى واهديك الى ربك فتخشى فراه لا يتكبر فكذب وعصى ثم ادبر يساء فحشر فلاذا فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله هناك للakhirah والاولى ان في ذلك العبره لمن يخشى انتم اشد خلقا ام السماء بناها رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَمَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ اللَّوَاءِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا رَبِّكُمْ كُنْتَاهَا إِنَّمَا أَنْتُم تُذِر إِنَّمَا أَنْتُم تُذِرُ مَن يَخْشَى كَأَنَّهُمْ يَوْمَ na Heddah...